تبقى ضارب وقع صح؟ ضارب وقع مشكله طيب صحيح مش ضارب وقع <تصفيق> لا انا سامحلك بس عشان ضارب وقع بس الاول المفترض ان ايه طالما انت موريط ما فيش مشكله خلاص <تصفيق> والله اخيرا على كرسي التاكيد موريط برضه ف ربنا عارف يا رب لكن انت كلكم ما شاء الله فايه كده يعني كتاب الوصايا الوصايا في تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في المناف. أو طبعا دخل على طول ما رأينا تعاريف. بنعرف لكم التعاريف هوت عبارة عن تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في ال إيه في المناف. قال الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرٌ الوصية للوالدين والأقرب برضو نخلّ بنا مكررة الآية كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرٌ تقف على خير وقف على خرجة من جد مع أني مشتلك في المصحف أي أعلانات لقد كان موصولك لكن المعنى لفهم تفسير خير مل ملنا مل ننسي وين تستأنف تقول الوصية للوالدين والأقربين قال وقال تعالى من بعد وصية يوصي بها أودين وأما السنة في حديث ابن عمر وسعيد وغيره حديث ابن عمر يعني ذكرنا قبل ذلك الإنسان لا يحل له ويات أن يبيت أو يمضي عليه ثلاث ليالي إلا وصية مكتوبة عن رأس وحديث سعد يعني ابن أبي قصي يعني في مرض موته لما يعني حضره المرض وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لي مال كثير أتصدق به أو أوصي به كله فقال لا إلى أن وصل قال أثرث والثرث كثير قال وأجمعوا على جوازها أجمعوا على جواز الوصيل على جواز الوصيل يعني الإجماع الجواز يعني مش واجب مش واجب قال ابن عبد البر أجمعوا على أنها غير واجب يبقى إجماع الجواز و ابن عبد البر ينقل إجماع بيقول أنها غير واجب إلا على من عليه حق بغير بيانه إلا طائفة شذت فأوجبته روي ذلك عن الزهري ومجلس وقول داود بن علي الظاهري إباء الإجماع اللي بينقله ابن عبد البر أنها غير واجب إلا في حالة واحدة إلا في حالة إيه في حالة واحدة حالة واحدة اللي هي من عليه حق بغير بيان سان على حق يعني على الدنيا عليه دين وبعدين لا فيه كتابه ولا فيش هود ولا فيش شيء طيب ما هو لو ضاع لو هو مات بل حق ده يضاع عليه فيش حد يعرفه ويظل محبوس عن الجنة لهذا الدين يبب لابد ان ايه ان يوصي لابد ان يوصي ودي لا عليه حديث اللي هو حديث ابن عمر لا يحل لمسلم يبيت ثلاث ليالي إلا وصيته مكتوبة يبب الوصية الواجبة اللي هو دين على إنسان دين على إنسان فلا بد أن يوصف في هذا الإيه قال ولنا أن الحنبلي يعني أن أكثر الصحابة لم يوصف ولم ينقل بذلك نكير ولم ينقل بذلك نكير يوم بالسديل على إنه مش إيه مش واجبة يعني يعني ما يجيش على الإنسان يوصف وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر نسختها آية الميراث نسخت آية الإيه الميراث وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب. إذا كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ذا ابن عباس وابن عمر قال نسختها آتى المراسى عن الفصولة الإيه النسية وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب قال تصح الوصية من كل عاقل لم يعين الموت لم يعين الموت صلى الله عز وجل ناصر خلمنا وختامكم والمسلمين أجمعين رب العالم فصح الوصية من كل عاقل لم يعين الموت شوف يعني رحمة ربنا بالإنسان في حال حياتك تصدق إن شاء الله تطلع ملك كويس ان شاء الله تطلع عامل كويس ساعه ما تتبتخجز بقى في الموت وخلاص ويحصل ان العقل يختل وانت بتخربط في الكلام وبتهجرس خلاص هو ما فيش ما ينفعش الشيء ده وما ينفعش الايه توثق في هذا الشيء لكن طالما عقلك ثابت يبقى توثق اقفل البتاع ده يا محمد تصح الوصية من كل عاقل لم يعين الموت لأن أبو بكر وصل بالخلاف لعمر لا صحاح الشهر العين وصل بها عمر لأهل الشور وصل بها عمر لما عمر أحس إن هو يعني خلاص هيموت حس أحس هو يموت رحمه الله ورضي عنه يا لما وصل؟ أم وصل بالإيه بالخلاف لما حس بالإيه بالموت عمر بالخطاب رضي الله عنه وهي كان عبر عن رؤية عبر عن رؤية منامية رأه عمر رآه عمر وفصلتها حفصة إن هو هيموت وكان فعلا تفسير حفصة رضي الله عنها كلام جيد فيها والحديث ذرو الإمام مسلم والإمام أحمد في مصنفه عن معدان بن طلحة بن أبي طلحة العمري إن عمر بن الخطاب قام على المنبر قام على المنبر يوم الجمعة يوم الإيه يوم الجمعة أه أه أه أه هو كان بيتخطب يوم الجمعة والطعن حصل يوم الأربعاء طعن حصل يوم اللي يوم الأربعاء كأنه حاسس سبحان الله قام على المنبر وقال فحمد الله وأثنى عليه حديث مش عندكم ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أبو بكر رضي الله عنه ثم قال رأيت رؤيا لا أراها إلا حضور أجلي أجلي رأيت كأن ديك نقران نقرتين نقرتين قال وذكر لي أنه ديك أحمر ديك أحمر قال فخصصتها على اسماء بنت عميس اسماء بنت عميس إمرأة أبي بكر رضي الله عنه فقالت يقتلك رجل من العجم يقتلك رجل من العجم قال وإن الناس يأمرنني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته فتبعث بها نبيه عليه الصلاة والسلام وإن يعجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة أولئك الستة الذين مات عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض فمن بايعت فمن بايعت منهم أسمعوا له وأطيعوا وإن أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر وذكر بقية الآية الحديث وذكر السير تلمع أصمان وعلي وطلح والزبير وعبد الرحمن بن إيه بن عوف وسعيد بن أبي ابن أبو قص هذا كان يوم الجمعة قال لهم الشيء ذا وانطعن يوم الأربعاء رضي الله عنهم وأرضوا فهنا بيقول وصى بها عمر لأهل الشور ولم ينكر من الصحابة من وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال أوصى إلي الزبير أوصى إلي الزبير أوصى إلى الزبير أوصى إلى الزبير سبعة من الصحاب سبعتهم من الصحاب منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وعبد بن مسعود فكان يحفظ عليهم أمولهم وينفق على أيتمهم من ماله الخاص به ذكر رحمه الله ورضي عنه يبقى أوصى إلى الزبير زور بن العوام <تصفيق> <تصفيق> اللي هو أمّة البعامة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الصوفية رضي الله عنه إيه اللي حصل أوصى إلى الزغوير السابع من الصحاب يعلمون تقواه ورعه لله تبارك وتعالى فكانوا وصونا إن وصونا له وصونا مين زين مين ابن مسعود قيل الصحاب قيل الصحاب وعثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود كان بيعمل, لهم كان بيعمل لهم ايه كان بيعمل لهم ايه مش حالتنا كده بناخد من, من مالهم كمان لا كان يحفظ عليهم اموالهم يحفظ عليهم يبقى المال بتاعهم يخلونه يخلونه طب وكمان الايتام يعمل ينفق على أيتامهم من ماله الخاص بي. من ماله الخاص بي. وكان التقوى بتاعته ديت جعلته يعاني مبارك حتى في التجارة حتى في الرزق حتى في المال فكان إذا رابح أو إذا تاجر في الطراب رابح فيه تخيل لو جفشوا حفن التراب كم وحطها مش زي الفهلوة اللي احنا بنقولها ماشي حط الهوى في جزائز ويبيعه لا ده كان فعلا كما أخبر النبي عليه لو تاجر في الطراب لربح بسبب ايه وما يتقل الله يجعل لهم اخرون دلوقت انت بتعمل اشياء وتقول له السوق كده وماشي كده وبتاع وبتمشي مع السوق وما يتقل الله يجعل له اخرون فإن عاين الموت لم تصح وصيته العين الموت لم تصح وصيته لأنه لا قول له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 طب ومن كمان العاقل ده ممكن يكون وصفه إيه ولو مميزة مميز مميز الصبي المميز اللي هو عنده كام سبع سنوات ثمان سنوات ده على تفسير الحنبل أدق منهم الإمام الشافعي وخاصة الإمام النووي اللي بيذكر هذا الشيء المتأخر يعني الإمام الشافعي مش شرط مش شرط سن مش شرط السن ومهم شيء يكون هو يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ده ضابط تعريف الإنسان أو المميز اللي هو يفهم الخطاب ويحسن رد الإيه رد الجواب. فلو إنسان مميز يجوز. قال ولو مميز لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصية. أجاز وصية. روى سعيد وفي الموضع نحو وفيه أن الوصية بيعت بثلاثين ألف. شوف الوصية بيعت تخيل بذا الوصية كت بثلاثين ألف. إنما له هو كان كامل. وعذري قصة اشتهرت فلم تنكر. وقال شريح وعبد الله بن عتبة من أص من أصاب الحق أجزنا وصيت من أصاب الحق أجزنا وصيت ولو مميزا أو سفيه أو سفيه طب السفيه ده احنا عارفين في الأموال ده بيحجر عليه يحجر لحفظ نفسه لكن هو يطلع ماله لغيره يوصي يجوز لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له لأنه إن عاش فوله إذا فش مشكل، المات لم يحتاج إلى غير الثواب وقد حصله بوصيته. وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم. قالوا في الشرح: الطفل والمجنون. طفل الصغير والمجنون لا تجوز له الوصية. تصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف وبخط لحديث بن عمر ويأتي وكتب عليه الصلاة والسلام إلى عمال وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها ده صحيح وما من عدة أحاديث كما يقول علامة الألباني رحمه الله. هب الوصية صحي بأيه؟ تصحي باللفظ مثلاً ماشي وصية لفلان أو لفلان لفظ أو كتاب يدرو بعد ما يموت إن هو إيه يكتب أو في حياته إن هو إيه يكتب رقعة أو ورقة أو شيء. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز وقال نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماع, فيكون إجماع وعن أنس كانوا يكتبون في صدور وصايا الصحابة يعني أنس بينقل عنهم بيحكي كان الصحابة يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم شامت حبة تكتب الوصية بتحتك تعرف اللي بس يقبط هذا ما أوصى به فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده رسول، وأن الساعة آتية لا ريب فيه، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من ترك وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصاه به إبراهيم. بنيه يعقوب وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ده صحه الشيخ العلباني ولو سعيد ولو الضرق طيب يدب الوصية دي الصغة التعدت أو قريدا منه قال ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت يدب الركز كده بداية لا يجب على الإنسان أن يوصي إلا في حالة واحدة اللي احنا ايه ذكرناها إذا كان هناك حق ليس عليه بينا وليس عليه ايه شو هو طيب يقول ويجب العامل بالوصية إذا ثبتت مبدأ الوصية بداية مش واجب إلا في الحالة الايه حالة الدين لكن إذا وصه يجب تنفيذ الايه الوصية يجب العامل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها لأن حكمها لا يزول بتطول الزمان يب يجب العمل بالوصية بس ب إطلاق لا طلاق مش بإطلاق في وصايا جائرة في وصايا ظالمة في وصايا معصية في وصايا بدعة يب الإنسان على يعني لو إني الأب وصى تعملي شادر وتجبلي صراطخ وتجبلي عنتر عنتر ما وتجبلي واحد زايد وأحسن منه كذب حرام رحمه الله قد أفضل أن قد ناشين كان بيلعب القرآن الشاهد من الكلام إن حصل هذا الشيء تنفذ وصيته تعمل صرادق لما تنفذ وصيته تدفنني عند البدو وعند الدسور تنفذ وصيته لما تنفعش تنفذ دي يبقى مش بإطلاق يبقى الوصية إذا كانت فيها معصية لا تنفذ الوصية ما تقولش وصية بوية وصية أمي لا لا إذا كانت الوصية فيها معصية لا تنفذ قال واجب العمل بالوصية إذا سرت ولو طلت مدة حتى لو طلت المدة حتى لو قال فتسن الوصية بكان بيان قال بخمس من ترك خيره وبفصل الخير قال وهو المال الكثير عرف إذا أنا قلت لك من شوية ما تقرأ الآية كثير منك ما خد باله وطبعا حفظ القرآن شيء وفهم القرآن شيء آخر يبقى الإنسان اللي هو بحافظ يعني ليه حتى يقرأ مختصر مختصر في التفسير مختصر في التفسير كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصي الموت الوصية عشان ترك خيرة الوصية تقف على إيه على خير تقف على على خيرة إن ترك خيرة تقف عليه مش هتلاقي أي علامة في المصحف لكن ده معناه جميل ثم تقول الوصية للولدين وإيه والأقرب الوصية للولدين وإيه والأقرب كتب عليكم إذا حضر أحدكم عشان أحدكم أحد يب حضر الموت الموت هي يعرب فاعل والوصية دي نائب الفاعل بتاعه نائب الفاعل بتاعه ماشي يب حضر الموت أحدك للتعرف بحضر الموت يب الإنسان كده يقرأ انترك ترك خيرة الوصييت للوالدين واليه ولا أقربين ماشي طب لو وصلته ما فيش مشكلة خلاص ما لكن بتدي جمال لاسيما الإنسان اللي فاهم تفسير فاهم تفسير وفاهم معنى فبتدي جمال فيه وطبعا فهم المعنى بيجعل الإنسان يخشع ودي علماء السلوك والتربيه بيذكروه إن الإنسان عشان يخشع ويعني وي وي يستحضر المعنى يعمل ايه يفهم يفهم اللي بيقراه الاذكار الصباح والمساء حد بيقراه ويعيط مثلا كده ياتي كده تستحضر عظمه ربنا في اذكار الصباح اللي بتقراه عملت توبه وعوض السلام وبعضكم بياخد بالاحوط ما يقرهاش خالص ماشي ريح نفسك فالشاهد من الكلام يبقى عشان تفهم وتخشع تعمل إيه؟ تفهم المعنى الآية اللي احنا بنامين لما الإمام يطول واخد بلك عشان ما انتشفىه من القرآن ما انتشفىه من واخد بلك هو عمال يدحه وانت عمال وراه تعبان وعاوز تنام وهو عمال يوصل ما توصلش وهكذا يبا الإنسان يخلي باله يفهم ويتعلم ويحسن من نية فربنا يفتع عليه يجب العمل بالوصية خلاص تسنوا الوصية كان بكتلت ولا بالخمس هنلاقي الحنبلة هنا وغيرهم يقولوا بخمس بخمس خيره. مال يعني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 وعلم أَنَّمَا غنمتم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ الله خمسه خمسا كان الشيخ الالباني يقصد وقال علي رضي الله عنه لان اوصي بالخمس احب الي من الربع برضو ضعف الشيخ الالباني وعن العلا قال اوصى ابي ان اسال العلماء اي الوصيه اعدل فما تتابعه عليه فوصيه فتتابعه على على الخمس طبعاً ما نقدرش نقوله يسن يسن يدى فيها إيه؟ يسن عن النبي عليه الصف لكن يعني هم خدوها من اللي انت سمحتو دولي يعني شيء كأن النبي عليه الصف السلس و السلس إيه؟ كثير اللي بعد السلس هيكون إيه؟ هيكون الرجوع بعد كده هيكون السلس بعد كده هيكون الخمس ما فيش إيه؟ ما فيش مشكلة لكن لو إنسان أوصى بذلك لا بأس إيه؟ قال وتكره لفقير الله ورف يبقى انترك خيرا مالاً كثيرا طفقير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 أن مصدرية أن مصدرية يعني والبعض بيقول إن البعض ذكر ابن حجر فتح الجار وبرشح الحديث ذكر القول الوضعف قوله بالكسر وصوب بالفتح وبين أنها مصدرية فقرأ إنك أن تذر ورثة أغنياء خير من أن تدعهم عاله يتكففون الناس يتكثفون الإن الناس يب تكره الفقير له ورصح محتاج وتباح له إن كانوا أغنياء يعني هو هم أغنياء هو يعني. يبقى تباحوا إيه له تباحوا له هو فقير بس هم أغنياء في الوقت ابن منصور ذكر ذلك نص عليه في الوقت ابن منصور قال وتجب على من عليه حق بلا بينا اللي احنا قدمنا في الأول تجب من عليه حق بلا بينا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه عند رأس هذا حديث متفق عليه. وتحرم إذا كان نزلها منازل إيه الأحكام الخمسة أو قريبا منها. تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث تحرم على من له وارث بزائد عن الثروث. لنهي النبي عليه الصلاة والسلام سعدا عن ذلك متفق عليه وعن عمران بن حفص أن رجلا أعطى ستة ستة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 إلا البخاري يبقى شوف المعنى تحرم على من له وارث بزائد من السلس تحرم على إيه على من له وارث بزائد عن السلس يعني إن إنسان له ورصة أبي عليه سلسلة قال السلس والسلس كثير فكونك تزود عن السلس لا يحرم على الإيه على الإنسان وذكر لنا قصة يعني يعني رجل أعطى ستة مملكين. ستة مملوكيين ستة مملوكيين له عند موت ولم يكن له مال غيره طيب المفترض إن الإنسان الشرائع تشوّف للعِتق واللي هو أعطى له خلاص حر لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمّل إيه؟ قال جزأهم النبي أسلس ثم أقرأ بينهم فأعطى سنين ورق أربعة يعني رد الرق تاني هذه الحالة يعني سطحه الله فازش لأن متعلق بيه بحقوق ناس آخرين رق أربعة وقاله قولا شديدا قال له ده هو مت خلاص يعمل له يعني قال فيه يعني قال فيه وهو لو كان حاضر الجنازة ويعرف كده النبي ما كانش صلى عليه ما كانش صلى عليه دي معنى قال له يعني قال فيه قولا إيه شديدا عنيفا لينزج من خلفه لينزج من إيه من خلفه دي برضو بذكرها العلماء إن مش أي حد تصلى عليه طب ده بإطلاق لا قال لك اللي هم المدبوعين الإمام العلماء أو إنسان عالم في البلد أو شيء ومات ما الإنسان عربي شرب خمر أو كذا أو إنسان قاتل أو إنسان فاسق يبى الإمام العام أو الحاكم أو الأمير أو العالم المدبوغ نصلش عليه. ما إنه مسلم مش كافر ولا شيء ولكن باب الزجر عشان الناس تشوف أخاف أخاف إن أنا ممكن أعمل معصية فلان ما يصلش علي لعله صلاة ترحمل لعله كذا يبقى فيه باب زجر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قولا شديد قال في هذا الرجل الميت قولا شديدا بعدها مات معناه ما كانش صلى عليه وكان عرف عليه الصلاة والسلام قال ولوارث بشيء تحرم على من له وارث بزائد عن السلس ولوارث بشيء يعني إيه المعنى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 ما الكلام ده ما يست... ما... ما يستوجبش إننا أفضروا على إيه على أخواتكم إلا في حالة واحدة حالة أحيانا نفت فيها وممكن تحصل ممكن بتحصل وممكن تحصل هذا الشيء ذكرنا قريبا منها المرة الماضية اللي هو يكون الأب استسلف من الابن مال استسلف من الابن مثلا عشر طلاف جنيه خمسة عشر ألف أقل لأكثر على سبيل السلف يبا على سبيل إيه الدين الـآء الدين، فالأب يقول يا أولاد أخوكم الـخمسة عشر ألف دولار إيه دولة بتوع دولة إيه بتوع، فيو مجرى الوصية هي مش وصية فودا دين الـآء دين عليه يب حل دي بخلاف كده يبلا وصية الوارث بإطلاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة مع الحرمة، ااا تصح الوصية بزائد عن الثلث بزيادة عن السلس إمتى؟ ده في حالة إجازة الورثة. حالة إجازة الورثة إنه هو أوصاب أكتر من الثلث بالنص أو كذا، فالورثة إجازة وراضو ما فيش مشكلة. والوارث مع الحرمة. الوارث مع ال مع الحرمة يبقى برضو إذا هم رضوا ما فيش مشكلة. ولكن يحرم هذا الشيء بداية. توقف على إجازة الورثة. وتقف على إجازة الورثة. قال وتقف على إجازة الورثة. لحديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصيه لوارث الا ان يشاء الورثه الا ان يشاء ايه الورثه لا تجوز وصيه لوارث الا ان يشاء الورثه الشيخ الالباني بيقول ايه ده منكر بيقول ايه منكر وعن وطبعا انتوا عارفين يعني طبعا انتوا علماء الحديث لو انتوا عارفين حديث المنكر يعني والشاذ يعني يبقى يعني أنت في السنة يعني ما خدتوش المونكر ولا أنت مخترت تأخذه عامل يبدأ ولا المونكر اللي هو مخالفة الإيم الثقة مخالفه الضعيف في الصدق مخالفه الروض ضائع في خلاص كذا طيب خلاف الشاز مخالفه الإيم الصدق لمن هو إيه أنت علمه إن شاء الله طيب وتقف على جزء الإيم إلى خلاص وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد مرفوعا النحو رواهما الضراق وطنين ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفث قال ابن المنذر أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورث وبردهم في الوصية الوارث وإن أجازوا جازت في قول الأكثر يعني عاوز يقول فيها خلاب الإجماع بيقول إيه أجمعوا لأنها تبطل فيما زاد على الثلثة يعني زود عن الثلثة تبقى إيه الزيت باطل حتى لو إن هم جملوا أبوهم في حال في حال حياته ماشي أبو أبوهم النهاردة عند الدكتور بكرة عنده مش عارف إيه فعشان يقولوا لا أهبتاعة هيزعلوه وهو لكن بعد وفاته لا علش مش هننفذل إيه يا العلماء تبطل فيما زاد على السلس ده رد الورث ما ردوش بهذا الشيء لكن حسن خلقهم مع أبوهم أمروا بالمعروف مرضاش وصمم مش هينفذوا بعد كده بعد وفاته خلي بالكم من الأمور يا أخوانا وبعض الإخوة يقول خلاص هو أبويا قال كده وخلاص لا لا لا هو قال كده يبت إيه تصحح الوصية تحته عشان ما يبتاش حرام عليه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين إيه يبدلونه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه يبت خاف الموص إن الاسم أو الجنف أو الميل أو الجور فإنت تصحح الوصية توجر بعض الناس في ثم غلطوا يقولك لا وصية أخاف لا تخاف إمتى خاف لو هي وصية حق وبدلته لكن وصية جائرة لابد أن تبدلها وأنت مأجوب يقول وبردهم في الوصية للوارث وإن أجازوا جازت خلاصهم عاوزين زيادة عن السلسة ما فيش مشكلة جازت في قول أكثر وتصح الوصية مما لا ورث له تصح الوصية مما لا ورث له بجميع ماله رؤيا عن ابن مسعود وعبيدة سلمان ومسروق لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث ما فيش وارث الآن يبقى الإنسان اللي مالوش وارث يجوزني يوصي بإيه بجميع ماله يجوزني يوصي بجميع ماله ولو كان عامل كده في الحياة كان أولا ده قال والاعتبار بكون من وصى أو وهب له ولا والاعتبار بكون من وصى أو وهب له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 يبقى العتبار في الوصية إيه ساعة الموت بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت يعني عاوز يقوى هي طبعا المعني عشان إحنا يعني شكلوه شكلوها العتبار بكون من وصى إيش تقول وصى له أو وصية من هالشيء يفتح بكون من وصى أو وهب له وارسًا أو عند الموت. عاوز أقول إيه؟ عاوز يقول إن الإنسان اللي هو كتبت له الوصيده عند الموت كان يترى إيه؟ كان في حال وصية موت وص وصيله. كان ورثه لم شوارس. ورثه لم شوارس. اه دي معناها وارسًا أو لا عند الموت. لإن ممكن في حال الحياة الأرض يوصي أشياء. يوصي أشياء للوناس. الأوناس دول مش إيه؟ مش وارسين. فتنفذ الوصية. وبعد كده يحصل إني يموت بعض الورثة فتن ينتقي الإرسال من لهؤلاء يب أصبح الأنورس يب النفذ الوصية لوصية الورث فهمت المعنى يقول ولعترض بكون من وص أو وهب له ورثا أو لا عند الإيه عند الموت أي موت موص ووهب موت موص ووهب لا نعلم فيه خلاف وبالإجازة أو الرد بعده بالإجازة أو الرفض بعده أي بعد موته وما قبله لا عبرته وما قبله لا عبرته إيه لا عبرته الإجازة أو الرد بعده أي بعد إيه بعد موته بعد موته بمعنى إني الإنسان اللي وصي له إنت فلان وصلك بكذا هو حي لسه وصلك بكذا لا لا أنا مش واخ لا مش عايز لا خلها الورثة خلها الورثة ورحت ورحت ما الك ساعة ما التاني مات الاعتبار بعند الإيه عند الموت مش في حال الحياة حال الحياة قال لا لا هي بتحتك هي بتح طيب بالإجازة أو الرد بعده أي بعد موت وما قبله لا عبرة وما قبله إلى لعله محر محرج لعله كذا فنقول خلل ورث لكن الاعتبار يكون عند الإيم عند الموت أي بعد موته وما قبله لا عبرة الامتنع الامتنع له الإيم تنعده الإيم تنع الموصله بعد موت الموسم القبول هو كان في حال حياه محرج خليها خليها خليها وظل على إحراجه حتى بعد الوفاة بعد إيه؟ وفاة الموصلة مردش ياخد الوصية يبا يترى هنحطها فين الوصية إلي امتنع الموصى الموصلة اللي هو مين الآخزة الموصلة بعد موت الموصي من القبول ومن الرد لخد ولا جل ولا آه ساكت خد يا ابن ساكت مؤد ماشي نعمل ايه حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصي لعدم قبوله ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة فأشبه من تحجر موته وامتنع من إحياءه بقصة عليه يبقى الإنسان في حال ما وصي له في حال الوصي خلو له إن فلان وصل بكذا قال لا أنا مش عوصل مخلو الوص لا اعتبار بهذا الإيه هذا الكلام إلى عند إيه عند موت الموص موت الموص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 إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتب شروط يبقى هو قبل وبعدين ابدأ لهم تبقى هبة منه لإيه؟ لأولاد الورثة ورثة الموصي ورثة الموصي كلام مفهوم ولا دخل في بعضه طب. وتدخل في ملكه من حين قبوله تدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود لأن القبول سبب دخوله في ملك والحكم لا يتقدم سببه فلا يصح تصرف في العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا ولاهبة ولا غيرهما لعدم ملكه يبأحنا الآن فلان وصل فلان قابلت ولا ما قابلتش أنا قابلت يب من حين إن هو قابل تدخل في ملك قبل القبول يب ما لش إيه ما لش التصرف في هذه الوصل فما حدث من نماء منفصل سلمنا الفلان أوصل فلان إن بعد ما موت ادروا البقرة دي أو ادروا الجمل دي أو ادروا الخروف دي أو النعجة دي طيب وهو ظل بعد ما مات ظل سنة ولا بتالي الخروف كان جد كده وبعد كده ايه خروف بقى جد كده هنكسب منه حتة ولا هو هو الخروف نشوف فما حدث من النماء المنفصل قبل ذلك فلورثاته ماشيين أي ورثة الموس والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود يبقى نفرق بين النماء المتصل والمنفصل النماء المنفصل هيروح لمين هيروح للورصة ووصلة الموصي لأن ما كانش من ضمن الوصي ما كانش من ضمن الوصي هو يقول له يا محمد حتى تنفعك يا محمد ماشي؟ فالإنسان قال فلان له وصية بقرة مثلا البقرة مكادش حامك مكادش عشر خلاص كده ما كتش عشر الان وبعدين ظلت سنة سنتين وبعدين عشرة وبعدين ايه ولد أما نريد أن ندلو البقرة البقرة ابنها ولا البقرة بس البقرة إيه؟ البقرة بس خلاص كده البقرة إيه؟ البقرة بس طيب هو قال بقر عشراء وبعدين قال دي وصين وبعدين البقرة العشراء ديت ولدت أما لم يدهاله؟ ندهاله البقرة ودنها ولا بقرة بس؟ ها؟ استنبهار ليه؟ استنبهار هي ولدت خلاص هنبدعه تاني البطنة؟ ماشي؟ يبقى خلي بالكم يبقى فرج بالاثنين لو ان هي اوصى ببقرة حائل يعني مش حامل يعني غير عشرة وبعدين هي حاملت ولدت اما نديره نديره البقرة بس لكن البقرة عشرة واوصى بها وبعدين ولدت نديره البقرة وبنها كامل البقرة ايه وبنها كامل قالوا ان ماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسق خلوة تبطل الوصية بخمسة أشياء إيه بقى مبطلات الوصية ممكن تحط جانب هامش كده ألوان جانب مبطلات الوصية تبطل بخمس أشياء واحد برجوع الموصف لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته بقول كرجعت في وصيتي أو أبطلتها أو بفعل المعنى إيه المعنى هل يجوز لإنسان يوصي بشيء وبعن يرجح فيه يعني مثلا أنا أوصي مثلا او ان احمد مثلا عنده بوكستين تلاتة سمك ومنهم بوكس بوري واخذت بلك بوكس بوري وبوكس شبار ده الشيخ محمد يعني شيخنا وفتاعه وياما علمنا ودنا في الجيابنا فأقل شيء واخذت بلك الواحد يدد له ايه بوكس ماشي سمك خلاص كده بوكس فهو وبعدين قال بوكس سمك ده بوري والبوري غالي لا بلاش مش من ديله وأخبرنا هو علمني هاي مش علمنا فرق بس وأخبرنا لا مش بده بخل هل يحرم عليه ما يحرمش بس وحشة مش حلوة ماشي ماشي يبقى يجوز هذا الشيء يجوز يبقى طبت الوصية أنت بأول شيء برجوع الموس يبقى أوصى بشيء وين بخل به بخل به فلان له بقرة مس وبعدين لقى البقرة كده إيه راب رابته وبربولة كذا ما شاء الله فقلا بلاش ورجع في أتن يبقى يحرم عليه طبعا ما يحرم بس وحش وحش الإنسان بخير الإنسان يعني يفعل الخير وبعدين يرجع فيه ثاني يبقى مش كويس عاولش نفسك على هذا الشيء قال برجوع الموصي بقول أو بفعل فعل يدل عليه إزاي أي على الرجوع تبايعه ما وصبه وأوصب ببقرة لفلان أو بخروف لفلان وبعدين وبعين بحر يبدأ بطلا بالإيه بالفعل ورهنه وهبته رهن الشيء اللي وصبه أو وهبه يبدأ رجوع بالفعل قال في الشرح واتفق أهو العلم على أن له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 مذهبه ايه شافعي والطبره خبره ماصلش مات يعني اصطوف <تصفيق> طيب هو مذهبه شافعي بس مش بيطبق كده هو هو هو مجتهد يعني مجتهد هو من محدثي فقهاء الشافعي بس مش مقيد بالمذهب الاختيار الاختيار ماشي العالم أما يبلغ مرتبة الاجتهاد ما بيقيدش بالمذهب بيختار عبدالبار متميز إنه هو ابن المنذر ماشين دول لهم إيه اختيارات فهو المحدث خليه شفيعية ولكن لا يتقيد بالمذهب لأنه عالم جديد يقول ابن من المنذر أجمع كل من محفظ عنه أنه إذا أوصل رجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجرأة أحب لها أنه رجوع فأتلفهم اللي أتلفه اللي ايه الموص اللي هو صاحب الوصية ثاني شيء من المبتلات الوصية بموت الموص له قبل الموصى بموت الموصى اللي هو الآخذ يعني برحال الوصية له قبل الموصى في قول الأكثر قالوا في الشرح لأنها عطية صادفة المعطى ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال الزم حتى يؤدى الدين بجميلة جدا وخلي بالكم منها إنسان أوصل إنسان بشيء ماشي؟ فالموصى له مات، الموصى له مات، الوصية ترجع لمن؟ لصاحب، ترجع ليه؟ لصاحب. طب في حالة مستثنى تانية ماشي، الشريعة بترحم هذا الإنسان الموصى له، الموصى له، الموصى له اللي مات ده كان عليه دين، عليه دين. الوصية تحول ليه؟ تذهب لهذا الدين تذهب لهذا العهِ الدعي ده معنى إلا إن كانت بقضاء دينه الوصي، لبقايا اشتغال الزمة حتى يؤدى ليه. يؤدى الدين فاهمينها؟ فاهمين؟ طيب الحمد لله الأمر الثالث ما اشترتش هو الموصي يالي وصيد ألف جنيه دي لفلاء. ماشي ما عرفش عليه دين ونعرفش فهم الموصي له مات قبل الموصي فأصبح الآن مات بس عليه ألف جنيه فالوصي تروح الأمر الثالث بقتله للموصي بقتله للموصي قتلا مضمونة ولو خطأ لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أولا يبقى بقتله للموسى الشريعة حكيمة ورحيمة في نفس الوقت تعامل الإنسان بنقيد قصده ومن استعد الشيء قبل أوانه عوقبه وابتليه بحرمانه من استعد الشيء قبل أوانه عوقبه وابتليه بحرمانه أب له أولاد. له أولاد فابن منهم عاوز يتزوج وبعدين أن أب عنده 95 سنة وبعدين مضيق على أولاد ويقول لهم يا أولاد جوزون وعاوز الجوز وخذ بلدي شوف لك طربة حط فيه لا هو عاوز وسائر أولاده مش إيه مش عاوزين إيه مش عاوز يجوز فابني الساجف يقتل يقتله عشان ياخد التركة بتاعته فالشريعة تحرم عليه هذا الايه هذا الشيء ماشي من أشياء تام الموانع الإرث الثلاثة اللي احنا إن شاء الله كنت نود دهلكم المحاضرة القادمة لو كان فيه يعني العمر بقية وكنت ناوي أخلص الوصية النهاردة نفس الشكل هي مش لقدر أخلص فهناخذ الموريس إن شاء الله. أنا أعرف إني من موانع الإرث القتل. اللي القتل والريق واختلاف الإيه الدين. يبقى هنا الآن بقتله الموس إنسان أوصل إنسان. طيب وهو كان فقيه بس في الشر. فقيه له فقيه في الشر. فعرف النازل وصية لا تنفذ إلا بعد الإيه. إلا بعد الموت الموت الإيه الموص بعد الموت. فاستغل فقطله. ثم يقتله حرمناهم نهم الإيه بالوصية. دي بقتله قتلا مضمون. قاتل إيه, إيه قتل ده؟ قتل مضمون إيه قاتل مضمون ذا قاتل مضمون وقاتل غير مضمون القتل في الجهاد وفي الحرب دا قتل غير مضمون القتل غير إيه غير مضمون ماشيين من قتل بحق أما القتل مضمون اللي هو قتله باطل قتله باطل حتى لو كان إيه ولو كان خاطر الأمر الرابع بردته برده الوصي برده الوصي بس إمتى بعد موت الموس لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه لو أن يرحمك الله لو أن الموصله رد الوصية بعد موت الموصي بعد موت الإيه الموص يب تبطل الإيه الوصية تب لو رد الوصية في حال حياة الموصي عبره لو عبر بذلك في عبر كده لا عبرة لا يب هنا برد الوصية بعد موت الموص لأنه أسقط حقه في حال يملق الأمر الخامس بتلف العين المعينة والموصى قبل قبول الموصى موصا له موصا له بتلف العين المعينة الموصب يعني هو عين شيء البقرة دي أو الجملة دي أو الدببة أو الألدة تلفت يب بتلفت البيه يب بطلة الوصي بتلف العين المعينة الموصب قبل قبول موصا له لأن حقه لم يتعلق بغيرها قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء أنه لا شيء له في مال الميت خلي بالك إن هنا بتلف العين الإه ال معينة ال معينة أما عين شائعة عن مشاع عفوا مشاع يبلى له بق له جمال وفي جمل من جمال مات في الجمال يبقى ليه جمل تاني جمل رابع جمل عاشر هكذا اما الجمل ده جمل احمر ده اللي فيه سنام اسمر ده يبقى تلفت يبقى بطلت الوصيه باب الموصى له الموصى له ليكون مين بقى مين الموصى اللي هو ايه اللي يعطى اللي يعطى ليه الوصيه الذي يعطى الوصيه قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه يبقى باب الموصى في إنسان يصح الوصية له وفي إنسان لا يصحش الوصية تصح الوصية لكل من يصح تمليقه ولو مرتدا أو حربيا أو حربيا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتال هو وصية المسلم اليهودي والنصراني يبقى ممكن تستغرب لها بدايةك يعني المسلم هيوصل ليهودي أو نصراني اه يجوز مفيش مشكله من باب ايه من باب تاليف القلوب باب تاليف القلوب باب تاليف الايه القلوب حتى لو مرتاد حتى لو حربة انت الحرب اللي هو مين دي لسه انتوا عقيده مش الحرب اللي هو كافر في بلاد ايه في بلاد الكفر يعيش في بلاد الكفر وكمان لحرب المسلمين ده الإيه ده الحرب زي أهل مكة كده زي أهل مكة كانوا بحرقوا الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام قبل إيه قبل فتح مكة يجوز للإنسان يوصلهم لهم أو لبعضهم لكي يتلفهم يجوز هذا الإيه هذا الشيء يبقى تصح الوصي لكل من يصحو تملكه ولو مرتدًا أو حربيًا أو لا يملكه أو لا يملكه كحم قال في الشرح ولا نعلم خلافا في صحة الوصي الحم المرة إحنا قديمنا الحمل يصحش ليه إيه هبه يصحش لو إيه هبه عشان لا الوقت يصير ولا أو لا يملك كحامل عشان قال في الشرح لا نعلم خلافاً في الصحة الوصي للي للحامل أي إذا علم وجوده حين الوصي فإن فصل ميتاً بطرط لأنه لا يرث إذا إن لأنه إيه لا يرث طب هو وصل وخلاص هترجع لمين ترجع الورثة، ترجع الورثة. قال أول يملك حمل وبهيمة وبهيمة، ويصرف في على فيه. يعني إنسان يوصي بهيمة ما؟ ماشي لبهيمة، يوصي مال لبهيمة. هنحط الفلوس في بق البهيمة، لا يوئه يب يصرف في على فيه. لأن لها أمر بصرف المال في مصلحته. فإن ماتت البهيمة، الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي الورثة. الباقي للواصل يتعذر صرفه إلى الموصى له كما لو رد موصى له الوصي، كما لو رد موصى له الوصي، وتصح المساجد والقناطر ونحوه خلي بالكم الفتحة والكسرة والضمى بتفركين ماشي إنها كلها أحكام وتدخل تصح المساجد والقناطر ونحوه كالثغور ويصرف في مصالحه الأهم فالأهم ماشي الأهم فالإيه فالأهم تصح المساجد والقناطر والقناطر ونحوه كالثغور ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم بالعوف عمل بالعوف وللله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصرف في المصالح العامة كالفي تصرف في المصالح العامة الله عز وجل يا شيء غني عن عن أموال الناس جميعا والأغني الأغنياء تبارك وتعالى كذلك النبي عليه الصب بدأ تصرف في المصالح المسلمين هو يذكر أشياء ما فيش حد ليعملها بس يذكرها لنا إحنا كطلب ثق على أساس يبدأ إيه يتمرن نفسك وتوسع ذهنك ومدركة تتسع وتفهم لو عرض عليك مشكلة تعرف تحلها سرعة عرض عليك سؤال وإنسان بيعني إيه بيتفلح سعاليك وبتاع تعرفت إيه تلجأه سرعة إيه, إيه زي ابن كثير كده رحمه الله لما كان يعرض عليها زي ما الحكماء وبتاع أشياء فكان يفهم مو عوز إن إيه فأجاب إجابة كذلك الإنسان الفقيه يخلي باله فلان دا بيسأله يب يارا ترد عليه فلان دا بتحت عليه فلان دا مش عارف إيه. فلان يبقى الإنسان يخلي فهو الفقيه بيصر أشياء غريبة وعجيبة وفريدة عشان مش عشان هي عملية عشان يمرن إيه زهنك عليه عشان يمرن إيه زهنك عليه قال وإن وصى بإحراق سروس ماله يبقى أحمق أهبل على طول واحد جال أن وصى بإحراق سروس مال اهب انت ما في حد في منه مثلا هننفذ الوصيف تحت هنحرجه له برضه بس بطريقه ثانيه فده حد بيعمل كده بس ده عشان طالب العلم طالب الفقه يتمرن ويفهم الفقه ويتسع ايه مداركه يعني لذلك يقول العلماء الفقهاء من اسكياء الناس الفقهاء هم اسياس الفقيه بيذكر أشياء لذلك الذهب في سير اعلى من الغلاء يقول عن الامام ابو حنيفه من اذكياء العالم انا لما بقرا كده بستغرب والله مش من اسقاء عصره يقول من اذكياء العال ابو حنيفه رحمه الله اللي احنا كطلاب علم بعض الجهله مننا يتري يقول ابو حنيفه قال كده وقال الانسان ممكن يطلع في الصلاه والتسليم مش مش ركن من اركان الصلاه ايوه يا سيدي عند ابو حنيفه مش لا ركن يا سيدي من اركان الصلاه عند ابو حنيفه رحمه الله هو ما قالش كده ابو حنيفه رحمه الله يبقى يتفهم كده يتكلم عن واحد زي ده تكلم عن واحد من الأسئلة عالية. أنت لسه خلقت ورقتين ولا ما... ولا مسألتين هتعدل على أبو حنيفة كتير متطلب يضحك والترجى خافوا على نفسكم وخافوا على قلوبكم وخفوا على نفسك سورة الخاتم. طول سنةك على العلامات طول سنةك على الإنسان الأفاضل خلي بالي. أبو حنيفة رحمه الله ليه قو من أشي في هذا الشيء. وسددل الأحاديث راه أبو داود بس الأحاديث ضعيف يبقى نعذره لكنه من الأسئلة عالية. فمهما يخطأ رحمه الله هو عال مش هينزل من رتبة العال. فيقول إن وصى بإحراق إثروث ماله صح طب ماشي صح نعمل له إيه قال وصرف في تجميل الكعم نجيب بخور ونولح في البخور نجمره إيه في تجميل الكعم قال وتنوير المساجد وبدفني في الطراء لو وصى إن ماله يندفن في الطراء نعمل إيه هنوص... ننفذ الوصيل قال صرف في تدفن الموت طب لو وصى إن ماله يترمى في البحر ماشين المولة في البحر إن شاء الله ماشين صرف في عمل سفن ليه للجهاد في سبيل الله أنت برضو لازم تفهم لإن بعض الناس بيسأل أسئلة إيه غريبة فبعض الناس مش فهمه زي عم نعمل الكلام ده أنت تقول لا بالراحة إحنا هو جاهل أنت صح يعني مرة من أصعب الأشياء من ال ال الأبواب اللي في الفقه أو كتب الفقه الموريس وخذ بالك والعزب ولا ربنا عافينا وخذ بالك ومسائل الرضاع والطلاق دي من أصعب الأبواب أصحب في الفقه رضاع أن بعضكم بيستسهل في أخي فضل يسألني مرة في الرضاع لا أنسأل تلت ساعة يلدت ويعدن يلدت ويعدن في مسألة الرضاع هو فأنا سامع أسكت الآخر عشان ما يزعلش عشان ما يقول شي بيقطع علي قلت له السؤالك كده غلط إنت عاوز تقول كذا كده تجل هو كده بالظبط فأنت تصحح ممكن هو يسألك سؤال غلط أنت الصحح هو له هو مش فاهم أنت الصحح فواحد يسألك السؤال دي أنا وصيت بمالي يندفن في, في, في التراب يندفن في البحر يتحرج واخد بالك يقول له ماشي ما فيش مشكلة خالص هعمل لك اللي أنت عاوزه واخد بالك اللي أعوز أولح فيك كمان ما يجس ماشي يبقى يقول صرف في عمل سفن الجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان أو حسب الإمكان ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أمات الكفر لأنه معصين لأنه معصين للجوة سبحان الله سبحان الله عارفين حديث الريح عارفينه عارفينه عشاء عارفينه عشاء الله طلبة علم يدرس الفقه عشاء عارفين حديث ما شاء الله ما شاء الله طيب إحنا حاطين أنا عن نفسنا حاطة الطلب اللي بحذرو لي برنامج كده مبسط نعمله ماشي ده برنامج مش للإنسان برنامج عملي إلزامي ماشي طربو عباد شربنا نصرنا شوي فبرنامج مش مش ملتزم للمسلم العادي على الخطر صلاة الخمس ده أساس جماعة في الصف الاول مدرك تجربه الاحرام يتبع الاذكار يتبع النوافل النوافل 2 قبلية قبل الفجر 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر 4 قبل العصر 2 قبل المغرب 2 بعد المغرب 2 قبل العشاء 2 بعد العشاء الوتر ركعتين وركعة ركعتين بربعين والوتر ركعه خلاص كده والصلاه الضحى وأذكر الصباح والمساء من كتاب من ايه؟ من كتاب من كتاب ليه؟ معظم الناس مش حافظة وطلبة العلم مش حافظ واللي بيحفظ بينسل زي ما طيب من كتاب عشان ما تنساش اي زكر تنساش اي زكر اخذت بلاج اه تفعل هذا الشيء وقرأت جزئين في اليوم يا البرنامج ده؟ ده مش الملتزم ده الإنسان اللي ايه؟ العادة خالص أما الملتزم ده مرتحالها تانية دي منزلة تانية فايرتكم تواصبوا على كده وتواصبوا على الأسكار وتحفظوا أسكار النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إيه يقولوها عليه الصلاة والسلام قال ولا تصحوا لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر ويخوانا العلم طلب العلم إن ما كانش يعني يستعمل هذا العلم ويستخدمه لبنوش قيم لازم تستخدم العلم تعمل به تعمل به اقرأ أي عالم العلماء من السلف وشوف حياته العملية العبادية هتلاقي صوام قوام على سبيل المسألة ابن كثير ابن كثير أفضل التفسير بعد برجح ده كان يحيي الليل كله يحيي الليل كله فوسائر العلماء يبال إنسان اللي هو طلب علم المشس نفسه لم يسوس نفسه بالعلم ويستعمل علم لا خير فيه إمام أحمد بن حنبا رحمه الله لما زاره حاضر لما زاره طالب علم وبيت عنده فالإمام أحمد حط له علبة فهماء ماء فالصبح فالصاحب يضرب عليه الباب كده فلجى الماء لم ينقص فغضب وقال أعوذ بالله طالب علم لا ليأخذ حظه من الليل لا خير فيه وعاضب ونفض يده الإمام وخرج رحمه الله فالإنسان لابد فإذا كان طالع مش حفظ الأذكار ما لاعود تعملي بعد كده، ما شاء الله. صحر كنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصير أو كتب التوراة والإنجيل أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وفيهما تبديل وقد غصب النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى عمر شيئا مكتوبا من التوراة حسن العربين أو ملك أو ميت أو جني لأنهم لا يملكون أشبه ما لوصل لو حجر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 الجزء والآخر ما تصحش نعمل إيه؟ قال كان الكل لمن تصح له نص عليه لأن من أشركه معه لا يملك فلا صحة شيء فلا صحة شيء لكن لو أوصل لحي وميت عالم موته أو لا كان للحي النصف فقط كان الحي إيه النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما أهل للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض كما لو كان لحيين فمات أحده, فمات أحده فصل وإذا أوصل أهل سكة فلأهل زقاقه حال الوصي أوصل أهل سكة الأهل طريق قال فلأهل زقاق حال الوصية نص عليه لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب تناول أربعين جارا يعني فيش حد بيعمل هذا الشيء ولكن أهو لو, ز... لو حصل هذا الشيء لجيرانه تناول إيه ده عرف, عرف. أربعين إيه دارا من كل جانب. نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا الجار أربعون دارا هكذا وهكذا بس حديث ضائف قال هو بكر مستدار أربعين دارا من كل جانب. والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه هو أذكر أشياء لغوية أشياء بس الناس إذا كانوا طلبت العلم نفسهم جاهلة باللغة العربية يبقى الأمر ده والله إذا كنا إحنا وصينا في أهل لغة والناس فهم الموصى والموصى له إنسان فاهم لغة هنمشيها مشيها لا والله ما فيش حد فاهم لغة بتاع يبقى المشيه عرفا على حسب العرف الجانب هل نشوف الأشياء دي حفظها, دي حفظها دي الصغير والصبي والغلام والغلاب واليافع واليتيم ما لم ي... يتيم ما لم يبلغ ما لم ي... فتطلق هذه الأسماء على ال على الولد من ولادته إلى بلوغ الأسماء كلها هاي بدأ يفصل بس كان يتيم يعني هنشوف قال ونميز من بلغ سبعا المميز ده من بلغ سبع سنين لغة والطفل من دون سبع والمراهق من قرب البلوغ احنا عندنا اللفظ الدلج في المراهق اللي هو مين بلغ خلفه وعله خلفه. ماخذ بلات. المراهق ذا في العطف لكن في اللغة لا. اللي وانسان ايه قارب الايه قارب القلب. قارف القاموس رهق الغلام قرب الحلم. طب الشاب والفتى. قال والشاب والفتى من البلوغ إلى ثلاثين إلى ثلاثين سنة سمع سمع. الكهل الفتا كلكم كهلتوا ماشي. والكهلو من الثلاثين إلى الخمسين. الله مستع دحنا يبكي دخلنا في في الكهولة قال في القاموس الكهل من وخطه الشيء خط في شعره الشيء داب ليه الشيء في شعر أبيض يعني من وخطه الشيء ورأيت له بجاله ورأيت له ورأيت له بجاله أو من جاوز الثلاثين أو أربعة وثلاثين إلى إحدى وخمسين ابحنا إيه أصبحنا كهولة ثاب الشيخ الشيخ من الخ طبعاً قيمة الشيخ هي يعني واحد يقولك شيخ ما تتخشش بنفسك أنت شيخ يعني عالماً وإن كثيرة تقال في العرف العالما لكن الشيخ أوه لغة من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم هرم إلى آخر عمره إذ بئي خلاص مفهوم الأيم والعزب ما لا زوج له من رجل أو مرأة إنسان أيم تطلق على الرجل وأيم تطلق على إيه على المرأ ما لا زوج له قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم قال في الكاف ويحتمل أن يختص العزاب بالرجاء والأيام بالنساء لأن الاسم في العرف لهم دون غير والبكر من لم يتزوج سواء رجل أمرأ أو امرأة أقول لك رجل بكر وامرأة بكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوجا والثيوبة هي زوال البكارة زوال البكارة ولو من غير زوج كي زوالها بيد أو وطء شبه أو زن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 يعني إنسان أوصل يافع لشيخ الكهف والله هنشوف هنغلب الجانب اللغوي ولا الجانب الشرعي ولا الجانب العرفي هنا بيقول إذا أوصل صنف من ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم باب الموصابهم الموصاب من الموصابي بقى الموصابي اللي هو الموصى به العين نفسه العين المال الذي يعطى الماء الذي ايه وعليكم تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه تصح الوصيه حتى بما لا يصح بيعه كالادق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع لاحظ الأشياء دي ما يجوز ايه بيعها لكن يجوز ايه الوصيه به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق العبد الابق أنا في عبد ابق وصيت ان هو يكون لفلان لو لجبه لو لابو ابن و اخي الاد الشارد عشان تطلق على الحيوان الحيوان اللي بتاع الشارد أما يبقى لفلان لو لجبه تعالى الطير السرب الطير اللي في الهوا ده يبقى لفلان لو عرفت تنسى ماشي والحمل بالبط والحمل باللبط واللبن بالضرع واللبن بالايه بالضرع لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه وللموصى له السعي في تحصيل فإن قدر عليه عشان من الشراء قلتها إيه لو استطاع إن قدر عليه أخذه وإن خرج من إيه إن خرج من الثلث معدوم تصحي الوصية بالمعدوم كبما تحمل كبما تحمل أمته أو شجرته شكلوا عشان تطلقوا صحيح كبيما تحمل امته او شجرته ابدا او مده معلومه فان حصل شيء فالوصي فيالموص له بمقتضى الوصيه الا حمل الامه فقيمته يوم وضعه حد خلال الامه ولا حاجه الا حمل الايه الامه فقيمته يوم وضعه طب واحد وصى بحمل امه يعني ابن الامه يكون ايه وصيه طب ليه القيمة هنا لأن الشرع نهى عن التفريق بين الأم وإيه وأبنه، الأم وإيه وبن رحمة، رحمة بالإنسان ورحمة حتى بالإيه بالحيوان. يقول وإن حمل الأ وإن وإلا حمل الأمه، فقيمته يوم وضعه قال ابن قندس لعله لعله لحرمة التفريق، لعله لحرمة الإيه التفريق. وإن لم يحصل شيء من بطولة الوصي، لأنه لم تصادف محل وتصح بغير مال ككلب مباح النفع.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 تصح الوصيب لمنفعه المفرده كخدمة عبد وأجر الدار ونحوه يبقى خدمة عبد العبد هذا يبقى يخدم فلان ماشي أو أجرة أجرة الدار ديت الدار بتؤجر مثلا بألف جنيه بأقل بأكثر يبقى تروح لفلان لصحة المعاوضة عنها كالأعيان وتصح بالمبهم كثوب وعبد وشاة لأنه إذا صحب بالمعدوم فالمجهول أولى ويعطى ما يقع عليه الإسم لأنه اليقين كالإقراء فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة نعمل إيه ديه إيه ديه المسألة إن اختلف الـ إيه بالعرف والحقيقة اللغوية ماشي غلبت الحقيقة صعب شوية ديه وإحنا في أصل عصر إيه صعب تكلم عن عصر هو ماشي لكن غلبت الحقيقة ما فيش حد يعرف له عربية إلا النادر القليل هانشوف ديه يقول قال أنها الأصل عن الأصل اللي عندي بفهم فهم الغربي ولهذا يحمل عليه كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام قياس صعب ده. قياس مع الفعل لذلك الموفق هيقول كلام جيد قال ابن قدامة يقدم العرف ده كلام ممتاز يقدم العرف لأنه المطابط الفهم العرف ده يشتغل فيه أنا وانت وانت وانت أما ال اللغة ده يعرف فيه أفراد من الناس أفراد من إيه من الناس قال فشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، من صغير وكبير. ويشمل لفظ الشاه الضأن والمعز. بالعموم حديث في أربعين شاه شاه في أربعين شاة شاه. ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. لقول تعالى وأن تحول أيان منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم والعطف المغايرة وقيل في العبد للذكر والأنثى. والحجر الأنثى من الخيط، مش الحجر، الـ إيه؟ الحجرة الأنثى من الخيط، والأتان والناقة والبقرة اسم الأنثى، قالوا في الإنصاف، والفرس والرقيق اسم اللهمة، أي للذكر وأنثى، والنعجة اسم للأنثى من الضأء، والكبش اسم للذكر الكبير منه، أي من الضأء، والتيس اسم للذكر الكبير من المعز، والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليها الحارثين. بس والخاطر. خاطر. شوف. طيب. إن شاء الله نقف هنا والأتمنى أن خلص المرقدي ما شاء الله في العور القيا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أساتفروك أتوكل الله اكبر الله اكبر الحمد لله لا اله الا الله اشهد ان محمدا Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'iin Ihdina الصراط المستقيم صراط الذina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يد أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصنع ناراً ذات لهب ومرأته حمامة الحطب في جيدها حبل من Ya Allah Liman Hamidah Allah Allah Allah Allahu Akbar Alhamdulillahillahi Rabbil alaminir Rahmanir Rahim maalik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 صلي الله لمن حمده الله الله الله الله الله الله الله أكبر Allah الله أكبر الله الله لمن محمده